العصور العطور الأولى حمل دينا الإسلام الرجال والشباب وبداية الدعوة حمل هذا الدين الشباب وسوف يحمل هذا الدين الشباب قال الله جل وعلا حاكيا قصة تفيان في سماهم أهل الكهف كانوا يعيشون بين الملوك وكانوا من أبناء الملوك يعيشون في القصور على الحرير والديبال، يأكلون أفضل المأكولات ويلبسون أفضل اللباس، ويسكنون القصور هؤلاء الشباب وأولئك الفتيان علموا أنهم لا يعبدون الإله الحص. ماذا قال الله جل وعلا عن حالهم؟ عوذوا بالله من الشيطان الرجيم إن هم فتية آمنوا بربهم فتية انظر كل كلمة في القرآن لها حكمة الله عز وجل يريد أن يميزهم قال فتية فتيان صغار لكن انظر كيف كان شأنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لقد قلنا اذا شفقوا هربوا من قومهم توجهوا إلى الكهف فكان شأنهم ما كانوا والان يعيش في قصر الملك صفة أخرى والقرآن والسنة يحدثانا بأنباء الشباب والفتيان الذين كان لهم شأن عظيم اسمع إلى هذا الغلام أجبره الملك على أن يذهب يتعلم من ساحر شافر هذا الساحر وذلك الشعب لا يؤمن بالله والساحر يعلمه السحر ليكون خليفة له في السحر وكان الغلام الشاب الصغير يمر في طريقه على راهب يتعلم منه الإيمان والتوحيد وكل يوم هذا حاله يمر على راهب يعلمه الدين وساحر يعلمه الكفر برب العالمين لكن الغلام مؤمن صادق الإيمان انفضح أمره وانكشف شره فهدده الملك أقفلك أو تبجي عن دينك القصة تعلمها لكن أرجو منك أن تتخيلها غلام صغير شاب يافع أمام ملك طاغنع جبار قتل أمامه أناس الآن دع دور الغلام ترجع دينك وإلا أقسلك قال لا أرجع عن ديني شاب صغير غلام قال له ترجع عن دينك وإلا أقسلك قال لا أرجع عن ديني فارسله إلى البحر ليرمى في البحر فيغرق. لما توسط البحر كيف الآن تخير الموقف هو في البحر ومعه الجنود يريدون أن يرموه في البحر ليغرق ماذا قال رفع يديه إلى الله وقال اللهم اكتنيهم بما كئ اللهم اكتنيهم بما كئ أي يا رب أنا أتوكل عليك أنت حسيبي أن تكفيني أولئك الناس فاحتز المركب بالجنود وفقطوا وغلقوا جميعا ولم يفق إلا الغلام من الذي نجاه من الذي نفره مع أنه غلام غلام أمام جنود وهو مربوط ولكنها سمة الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عديد رجع هل تظنه هرب لو كنت أنت مكانها الآن أقل شيء يأتيك تفكيرا تهرب من المدينة. ولكن الغلام قضيته أكبر. أكبر قضيته أكبر قضيته أن يدعو إلى الله أن يؤمن الناس إن مات أو لم يمت رجع يلقي على رجلين إلى الملك مرة أخرى الملك خاف من الملك جاء بك أين الجنود كيف لم تموت أخبره بالخبر قال الآن أقتلك حقيقة أنا. أرتله مع جنود الأخر أرتله مع جنود يرفعونه إلى أعلى جبل ليرموه من أعلى جبل على الأرض يحلس والغلام الآن مربوط مقيم ولا صغير. يكفي أن يقتله رجل واحد ولكن هو يرسل معه جنود خوف ورعب ووجن ما شأن هذا الغلام لأن الكلمات التي يقولها تطلق في أنفسهم الرعب لما فعده به إلى أعلى الجبل انظر إلى الغلام انظر إلى الطفاة انظر إلى النقاء انظر يتركل. اللهم بما ما هي إلا ثلاثة كلمات إلا والجبل يحتج الجبل يحتج فيسقط الجنود ويبقى الغلام الله أكبر. الله أكبر الله أكبر إنها جنود من جنود الله هذه الجبال وتلك الرياح وهذه البحار كلها الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو فقط الجنود ما طر الغلام رجع يمشي على قدميه إلى الملك أريد أن أخبرك أن هذا غلام ليس رجل كبير هذا غلام صغير الآن شاه فتى دخل على الملك المرة الثانية خاط الملك منه الآن اقتنع الملك أن في شيء أمر غريب فقال له الغلام تريد أن تقتلني؟ قال نعم قال إنك لست قاتلين اسمع ما يقوله لك لن تستطيع لقاتلين كيف؟ قال إذا أردت أن تقتلني فأنا أدلك الغلام يريد أن يدعو إلى الله أن يدخل الناس في الدين لو على حساب موته قال اجمع الناس على طعيد واحد كلهم اجمعهم على أرض واحدة. واحد. كل الناس النساء والرجال هو الآن أسمع قضيته أن يعرف الناس التوحيد يقيم عليهم الحج أو يحسدون قال اجمع الناس جميعا على صعيد واحد ثم ربطني في جذع شجرة ثم قلت سهما من كلامتي نعتقد أي سهم سهم من كلامتي أنا من سهمي ثم أن الذي ترميني ليس غيره وقبل أن ترميني أن تقول وترفع صوتك أمام الناس بسم الله رب الغلام ثم ترميني بالسهم وإنك بهذا قاتلين ما في طريقة لقسلي إلا هذا الملح الآن نسي كل شيء خايف أهم شيء أن يموت الغلام بعدين يصير خير أقفل الغلام ثم أسعل بعد هذا ما أسعل جمع الناس شوف المنظر الغلام راح يموت وهو الذي يدل على قتله يمكن بعضكم رأى بعض الناس امام المقتلح او المشنقة او يريد ان يقتل عدام بعضكم رأى حقيقة هذا الامر ارأيك كيف يكون الليسان في هذه اللحظات رجال يسقطون على الارض يغم عليهم قبل الموت وقبل الاعدام واناك يصرخون وبعضهم من شدة خوفه قد امتفق بطنه ورؤية هذا وبعضهم مات قبل ان يعدل من الخوف لهذا الشاب الصغير بكل فقه بكل هدوء يربط على تلك الشجرة والناس كلهم مستمعون ينظرون النساء الرجال الأبطال كلهم ينظرون والجنود والملك يأخذ سهما من كنانته أمانا ما ويريد أن يرمي بالسهم ثم يقول قبل أن يرمي بالسهم بسم الله رب الغلام ثم يرمي بالسهم فيأتي السهم على صدقه ويصير الدم ثم يموت الغلام أول ما مات الغلام بدأ الناس كلهم يهللون لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب الغلام لا إله إلا الله رب الغلام استفت الملك ما الذي حدث ما الذي جرى انفجرت المدينة بالإيمان انطلقت توحيد الملك استغرب من الأمر هذا الذي كان يغشاه بدأ الغلام صار الآن أمك عاملة هذا يقضي على مؤمن صغير فتى المجنون ما درى وما علم أن أولئك الناس كلهم سيؤمنون انطلق الناس بالإيمان قال لجنوده مروهم بالكفر والردة ما استطاعوا قال احفروا لهم الأخاذين واحفروا لهم الحفر حفروا لهم الحفر وأشعلوا فيها النيران جاءوا لواحد واحد, واحد ترتد أو نرميك في النار هو يرمي بنفسه في النار كلما جاءوا لواحد يرمونه في النار وهو يقول لا إله إلا الله رب الغلام لا إله إلا الله رب الغلام آمنت بالله رب الغلام ويرمى الناس في شلك النيران والملك يشهد ويتعجب شعبه كله يحترف أي إيمان هذا أي دين هذا أي عقيدة سلك يجلسون يشهدون حتى جاءوا بامرأة تحمل رضيعا صغيرا قالوا لها ترتديم ترجع دينك وإلا رميناك في النار قال ارموني في النار ولكن اترك الغلام يعيش قالوا بل نرنيه معك فترددت المرأة هذا الغلام ترمونه معك في النار ما ذنبه ما جبيرته تخيل قفل صغير ترددت المرأة كأنها أرادت الرجوع ولكن الله أنصق الغلام في المهدي فقال يا أمه اثبتي فإنك على الحق اثبت فإنك على الحق قرمت بنفسها ورضيئها في النار اتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كلهم شهود جالسون ينظروا الناس يحترقون وما نقاموا منهم إلا, إلا أن يؤمنوا بالله إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد هذه القصة العظيمة التي نقرأها إلى قيام الساعة من بطلها؟ إنه غلام صغير، إنه شاب أيها الرجال، أيها الرجال هذا فتى غلام صغير أمنت أمه كاملة جدا جدا. محمد عليه الصلاة والسلام. يبعث لهذه الأمة بسيرا ونذيرا يأتي إلى خديجه تأخذ بيده إلى من إلى ورق بنوفل فيقول له يا ابن أخي أخبرني بالذي جرى له يخبره بالقصة فيقول له هذا الناموس الذي أنزل على موسى ثم ماذا قال بعد هذا اسمع إلى الكلمات العجيبة قال يا ليتني ورقه يقول يا ليتني كنت جذعا يعني شابا قويا كان شيء كبير يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك تعجب محمد عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم يخرجوني أنا ما الذي فعلته لهم لما لهم شيء أو مخرجيهم قال نعم نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوجي بداية البلاء انطلقت الدعوة نشر الدين من الذي آمن به من أكثر الذين بدأوا دخول الإسلام الشباب هذا علي بن أبي طالب وذاك طلحة وهذا سعد والأرقم ذلك الشاب القوي المؤمن فتح لدار الدعوة قال بيتي لكم شباب آمنوا بالله جل وعلا وأخذوا ينشرون هذا الدين لعلي وحده قصص وحكايات في الدعوة إلى الله جل وعلا شباب وفتية آمنوا بربهم وجدناهم مدا انطلق عليه الصلاة والسلام في الدعوة وبدأ يعلم الصحابة القرآن فجاء الصغار وجاء الفتيان وجاء الشباب يحفظون كتاب الله جل وعلا سمعتم بالقراء الأربعة الذين تلقوا القرآن من محمد عليه الصلاة والسلام ثلاثة أرباعهم من الشباب من الفتيان معاذ بن جبل شاب عبد الله بن مسعود شاب سالم مولى أبي حديثة شاب ثلاثة شباب يحفظون كلام الله جل وعلا ليكونوا مبراسا للأمة بعده فتن صغير لا يتجاوز السابع من العمر يتعلم الدين ويحفظ القرآن بل ويقرأ المفصل بل ويسأل عن التفاسير يموت عليه الصلاة والسلام وعمه عشر سنوات ويصير ترجمان القرآن من هو؟ إنه ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن ما من آية إلا هو تجد له فيها قول إذا قال ابن عباس فكفى مات أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وعمر عشر سنين إنهم الشباب انطلق للجهاد عليه الصلاة والسلام فمن الذي كان يحمل الرايات ومن الذي كان يقاتل الشيوخ ولكن الشباب حملوا هذا الدين على عناقهم وعلى أكتافهم ابن عمر في غزوة أحد عبد الله بن عمر بن الخطاب اراد ان يقاتل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد القتال قال انت ما تقاتل قال انا استطيع حمل السلاح قال انت ما تقاتل سال كم كان عمره ويجادل الرسول على القتال كان عمره 13 سنه 23 سنه كان يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في القتال فجاءت الخندق جاء الخندق قال الان تجيزون يا رسول الله عمره كم عمره 15 خمسة عشر سنة فأجازه عليه الصلاة والسلام في كانت كان الصحابة الشباب الجتيان يقفون على أصابعهم ليرتدعوا حتى يزجهم عليه الصلاة والسلام في الفتحان. فإذا ردهم بكوا إذا ردهم عن الموت وعن الفتحان بكوا ولا على الذين إذا ما أتواك يتحملون بالجihad الموت للسيوف للدماء تتطاير. لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأحينوا. وأعينهم تفيض من الدمع حجنا حجناً ألا يجدوا ما ينفقون شبابهم يبكون على الموت سبب الله شباب هذا الزمن إلا من رحم الله يبكي لأن عشيقتهم اتصرت عليه يبكي لأنها طارقت ما ينام أياما ولياني ويضطر لونه ويضعف جسمه لما يا فلان هل لأن فلسطين احسلت؟ هل لأن الشيشان تدمر؟ هل لأن المفحف يدمس؟ لا لأن عشيقته تركه لا لأن حبيبته لم تلتفت لحظة لا لأنه لم يحصل على تلك الحبوب أو لم يحصل على ذلك الشراب يبكي أياما وليالي عمير ابن أبي وقاص، أخو من؟ ابن أبي وقاص في يوم من الأيام أراد الجهاد وأراد القتال فرده عليه الصلاة والسلام فبكى بكى. قال تجيزني حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم أوف عجاجه يقول سعد كنت أعفد له حمائن السيف يعني كان صغير فأربط السيف حتى يحمله صغير السيف يمكن ينزل على الأرض وهو يمشي عمره ستة, ستة عشر سنح يقفى دخل المعركة فأصندف القتلين وعمره ستة عشر سنح أرأيت إلى الشباب إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى من الشباب اسمه علي بن عدي طالب. كل مسلم يعلم من علي. علي الاسد. علي الشجاع. هذا الشاب في غزوة او معركة خيبر. الصحابة الان في صف. واليهود في صف اخر. في صف تامي. خرج من بين اليهود كان عادة في القتال في السابق. يخرج أحد المبارزين من هذا الصف ومن هذا الصف يتبارزان قبل المعركة هذه عادتهم في المعارك ليحمل وطيف ولتستعن المعركة يخرج أحد الأبطال واحد الأبطال خرج من جانب اليهود رجل يقال له مرحب وهذا مرحب من أشجأ الأبطال ويغرب في العرب عند العرب كلهم لو يقف أمام عشرة ما يقدر عليه. ومدجز بالدروع ولا سيف ورمح كل شيء عنده ورجل كبير جسم ضخم مدرب على السلاح ما يجابه أحد خرج من بين السفور اسمع ماذا قال قد علمت خيبر أني مرحب خيبر كلها تعرف من مرحب قد علمت خيبر أني مرحب شاف السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت لحب يعني كلهم يعرفون من هو مرحب ويعرفون شجاعش مرحب ويعرفون مطولة مرحب قد ألمت خيبر أني مرحبه جاك السلاح بطل مجربه إذا الفروب أقبلت ألحابه من الذي خرج المرحبه من الذي ظهر اليبارجه من الذي قام يبارج مرحبه إنه الشاب الشجاع القوي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه تخيل شاب أمام رجل. هذا ما عنده من الأسلحة شيء الكثير وهذا مجدد بالأسلحة هذا معروف بخدرته في القتال وهذا شاب صغير خرج من علي بن أدي طالب فقال علي رضي الله عنه يرد علي شعرا بشعر فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة أنت مرحب أنا حيدرة يعني أسج أن الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظر أكيلهم بالصاع شيلة سندرة اذا انت مرحب انا حيدرة اذا انت الناس يعرفونس انا كريه المنظرة من الذي يعني مخوص خرج الان المتبارجان بدأت المبارجة والناس كلهم يتوجهون من الذي ينفعون ضربة, ضربة بضربة ضربة بضربة باخرى وما هي الا ضربة من علي يقسمها بها نصفين نصفين امام الناس كبروا الصحابة الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. إنها استجاع وإنها وإنه الإيمان إذا دخل في القلوب اسمع أيها الأخ العزيز اسمع إلى الشباب كيف كانوا يتحملون الأذى خباب من الأرجح هذا شاب في مكة. من لشدة الأذى ظهره لو لو لو تكشف عن ظهره ما تعرف ان هو لحم او غير لحم ضرب بردا هذا الرجل حتى كان يختلفون هو الذي يعذب اكثر او بلال من شدة الاذى الذي اصاب حباب الأرض رضي الله عنه من شدة الاذى اتى يوم من الايام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد عند الكعبة تخيل الكعبة وعندها المصطفى عليه الصلاه والسلام وهذا الشاب السجاع القوي المؤمن يأتي إليه فيقول يا رسول الله يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا أما ترى ما نحن الشاب ليس يريد الله أن الشاب ليس جزعا وليس يأسا ولكن يريد نصر الله يعرف أن الرسول صلى الله عليه وآله والسلام تزعولنا ألا تستنصر الله يعده فقام عليه وآله والسلام مغضبا وقال قال لنا كان في من كان قبلكم يوضع الرجل فتحفر له الحفرة ويوضع فيها ويوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر في شيء ايوه يبدا بالمنشار على رأسه فينشر في لا يرده ذلك عن جيله لكنكم قوم تستعجلون لكنكم قوم تستعجلون الشباب والتحديات المعاصره واقعنا عالمنا وهذا الكلام موجه للشباب والالتبار والشيوخ كلهم منا متحدد عليه التحديات بل الرجال والنساء بل حتى للأفقال نحن نعيش في عالم يسيطر عليه اليهود والنصارى ولا ريب في هذا المسلمون لا يتحكمون الآن في هذا العالم بل يقبل الأمر حين تغيب تيم ولا يستشارون وهم تهودون نحن الآن لا نتصرف حتى في أمورنا الخاصة. حقد من اليهود والنصارى. حقد من اليهود والنصارى نعيشه. قبل سنوات، قبل قرن أذكركم حتى لا تنسون، وحتى يسجل التاريخ هذا، حتى لا يصف المسلمون بأنهم متخلفون بأنهم إرهابيون، بأنهم رجعيون. لا لا. اسمع، اسمع الواقع الذي نعيشه. قبل قرن من قبل بضعة قرون النصارى دخلوا بيت المقدس هذا المسجد الأقفى أول من استحله النصارى قبل اليهود دخلوا بيت المقدس ذبح كم ذبحوا دبح... في ذلك اليوم ذبحوا ما يقارب سبعين مسلم نحروه مثل السياح وهم يستدثون تلك الأرض المقدسة يقول أحد النصارى شوف الآن حتى نتكلم بشاهدفهم يقول أحد النصارى المستشرقين يقول كانوا يكرهون العرب على القاء أنفثهم من أعلى البرود تخيل يجبرهم من فوق أعلى بناية أعلى إمارة ويدفعونهم على قم أنفثهم وهو حي نشاة الطال رجال تخيل ذلك الظمزم يعني يتفننون في قسم المسلمين. يقول ويجعلونهم طعاماً للنار يشعلون الكفر فيحرقون فيها المسلمين بل يقتلون الجزل فوق الجزل تخيل من كفة الجزل تقتل جزل فوق جزل ويقول الآخر أحد المستشرقين يقول كان دم المقهورين يعني من العرب يقتل المسلمين يقول يجري في الشوارع تخيل دماء تسيل في الشوارع يقول حتى كيف الوصف الدقيق البليل يقول حتى كان الفرسان يصيبهم رشاش الزني وهم راكبون فارس على دابة على حصان على بغلة، على بعير على اي شيء يمشي فاذا وطأت قدمه بني المسلمين يصيبهم من بني المسلمين ارأيت كيف حفظهم ارأيت ما يريدون منا وما البسنة والهركة عنا ببعيد؟ وما الذي حصل في السنشان ببعيد؟ وما المحرقة التي يحرقون بها لبنان ببعيض شقد في القلوب ولن ترضى ولن ترضى كاليهود اليهود ولن نصارى ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تستبع ملتهم من ظن أنهم يرضون عنا لأنه يخالف حتى الله انتبه يا أخي العزيز سلام الله الحق ومن أصدق من الله فينا ما كان يميزون بين طفل وشاب وامرأة وشيخ يقصرون الجميع سمعت بالانجلس تعلم من الذي حصل فيها ام ابيتت من على الارض هذه اسبانيا الان كان فيها حضارة اسلامية من اكثر العلماء تخرجوا في الانجلس ايوه شاب اسماء اعقل الان لو تذهب الى الانجلس ما تجد رائحة اسلام حولوها الى متاحة سلك المساجد كان يضعون الرجل في ثابوت ثابوت وهذا الثابوت مقرد بالخناجر يضعونها في الثابوت ويغلقونها بقوة حتى يبدأ الدم يسيل في انفسين في امور كيف يعرفون المسلمين؟ مسلمين تنذكروا لدينهم خوفاً على انفسهم كان يتلل الأطرال فيكتفون عن أوراكهم فإذا رأوه قد خسن علموا أن عائلته مسلمة قتلوهم جميعا لا يغضبون في مؤمن إلا بولا بمو على المسلمين من اليهود والنصارى ثم بعد هذا يقولون المسلمون إرهابيون المسلمون يقتلون قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل, كامل مسألة فيها نظر نعم قضية الشتام الآن كم ألف قتل وكم ألف فتر. المسألة فيها نظر المسألة فيها مباحثات المسألة فيها جولات المسألة فيها زيارات ثم لما أجلوا إلى تلك المخيمات وإلى تلك المؤسكرات ما تنموا رجالهم يعذبون صباح المتاء والنساؤهم تبتطب على مرأة ومسمع من العالم كله ولا يحرك أحد تاكنا أين الشباب؟ أين الشباب؟ أي حق لنا بعد هذا؟ أي حق لنا بعد هذا أن ننام نومة هنيئة؟ أي حق لنا بعد هذا؟ أن ينابينا الرب نسفلا فنتولى أي حق لنا بعد هذا أن نهجر المطاحب بعد أن علمنا أن اليهود والنصارى حافظون يريدون القضاء على هذه الأمة أي حق لنا بعد هذا أن نرضى عنهم ونصبهم ونوجهم النصر في هذا الزمن ليس نصر الحروب عند المسلمين انتصاراتنا فقط في بعض الأمور التافهة الرياضة ليست بحرام أنا لا أحرم الرياضة ولا أحرم حل... لعب الكرة بل إذا كانت بقدر كل شيء بقدر مباح ولكن يتجاوز الأمر حتى صارت انتصارات المسلمين في ملاعب وصار المسلمون يكرهون بعضهم بعضا لأجل كرة ولأجل الملاعب اسمعي أيها الأخ العزيز ما الذي يحدث في ملاعبنا وما الذي يجري في مبارياتنا المسلمون يرجون انتصار لا ليست في المعارك في الكرة أخبروا أن اللعب ليس بحرام ولكنه بقدار اسمع الشاعر كثيرت أحوال المسلمين عربات تدفقت تسبه الهائج الخضن وعليها تكومت زمر طيتها احسدا ماجت الأرض بالورود وداء الضجيج عنه فتساءلت والأساء ينبض القلب بالألم هل في السين فررت وطفاف العلاء تم أم بكثمير دمرت قوة الغاط بالألم قيل لا بل فريقنا قاد في لعبة القدم أي سخس مدمر عن فساب وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم ألف مليون أصبحوا كغساء بشطيا ومصلى نبيهم بيد النفط يقتسم أنا أقتمت بالذي برأ الكون من عدم وكساة وبعزة كل من بالهدى عتصم إركنا لإجنا وقنعنا بميعن فخط الخصم ضياء من القدس للحرم إندها يندم الجميع يوم لا ينفع ندم إجنا في مباراة يقولون نجم ولا أي شيء صار نجما أو صار بطلا لأنه غنى أغنية لأنه مثل في مسلسل صار القدوات اليوم اليوم الشباب ليس صلاح الدين صار القدوات في هذا الزمن من اما ممثل او ممثلة او مطرب او مطيبة او مغنى او مغنية اين صلاح الدين اين سعد وقاف اول رامي في الاسلام اين علي بن ادي طالب اول فدائي في الاسلام اين السيخان ابو بكر وعمر وسوف نعرض عليهم ان شاء الله بعد قليل اين اولئك الابطال مسو إلا ممن رحم الله جل وعلا صار الشاب الصغير منذ صغره يعلق على فنيلته وعلى ملابسه بعض صور أعداء الله صور أناس عرفوا بأنهم يتعاطون المخدرات أو ماتوا في تعاط المخدرات يعلقون صورهم. اسمعي والأخ العزيز إلى أحد كبار وزراء في دولة غربية سابق يقول اسمع ماذا يقول دولة ليست مسلمة نصرانية رئيس الوزراء انظر ماذا يقول يقول ان العقبة السؤود امام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الاسلام شيئان شيئان هم العقبة السؤود الذين يمنعاننا عن استقرار في هذه المستعمرات ما هما هاش تظن اعدادنا الف مليون حسب تظن اموالنا التي تغطي العالم كله تصور من نصبنا اول جاهتنا كل هذا ما يسوى شيء عندهم انظر الذي يصحب الامر عليهم قال شيئا لا بد من القضاء عليهما قال اولهما اسمع اولهما هذا الكتاب واتار القران وكان عندهم قال هذا الكتاب قال ثم سكت واتجهنا نحو القبلة وقال الكعبة هذا الامران ومن لذان يمنعاننا من الاستقرار في بلادنا بس الشبهة أثار الشفوف صار المسلم الشاب في حيرة من أمره هل صحيح ما يقال أن الإسلام دين ورهاب دين تخلف دين رجعية صار بعض الشباب يتساءل هل صحيح أنه يوم من الأيام كان لنا عز هل قلعين الإسلام مصدر عزنا بدأ بعض الشباب يتساءلون هل يصلح القرآن لهاب الزمان إن لنا وإنا إليه راجعون بدأ فتياك يتكلم يقول أن القرآن لم ينفتنا أن الدين قد بخثنا حقنا لا بد من التحرر لا بد من نزع الحجاب لا بد من القائه فأحلق لا بد من تكسير سلسل القيود مساكين مساكين خرجوا من الفرية إلى العبودية خرجوا من عبادة رب الأرباب إلى عبادة البشر وعبادة الشهواء وعبادة الدنيا اتهموا المصلحين بدأوا انظر الى وسائلهم اتهموا المصلحين الدعاء الى الله العلماء الشيوخ قالوا متطرفين قالوا المتنطعين قالوا رجعيين قالوا وقالوا وقالوا كذلك ماءت الذين من قبلهم من من إلا قالوا ساحر إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوى صوب سبحان الله كأن واحد الوقت الآخر كأن أمة وقت التي بعدها أتوى طوبه بل هم قوم طاغون جاء إلى موسى عليه السلام قال له قال له فرعون ترجع قال ما أرجع قال أنت مجنون قال إن كنتم تعقلون قال ماذا تقول قال أقول ما تقول قال أسجنك قال أسجني أتى بالسحرة فيذا بموسى عليه السلام يواجه السحرة ونصره الله جل وعلا عليه تشكيف تشكيف في الدين بدؤوا يزرعون أناس في بلاد المسلمين يكتبون كل شيء باسم الإسلام أسماؤهم عبد الله وأحمد ومحمد أسماء الأنبياء والصالحين أسماء المسلمين كأن الحديث بدأ يتمثل الآن هم من جلدتنا أسماء الحديث الصحيح ويتكلمون بألسلتنا دعاء على أبواب جهنم من أطاعهم خدفوه فيها يقولوا نحن نصلي لكن إذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نعم نحن نستهجئ إذا جلس قال الله أنا أخاف الله ونحن مؤمنين ونحن مسلمين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وإشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطام وهو ألد الخطام وإذا تولى تعافي الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والمسلس والله لا يحب الفساد بل عقد مؤتمرات يناقشون هل يصح أن الرجل بيديه الحصباح رجل هو الذي يطلق ليش؟ لما المرأة تطلق الرجل هل هذا عدل أن الرجل يأخذ حظ الأمثيين الذكر حظ الأمثيين لابد أن نعيد النظر في هذا قال لابد أن نعيد النظر في الأسرة هل يجب أن تكون للرجل ومرأة لما لا يكون تكون الاسرة من رجلين او من امرأتين مؤتمرات تقفج وتنشر في بلاد المسلمين حتى يشكك المسلمون في ديرهم يوم من الايام كنت اصلي وبعد الصلاة ذهبت تستقبلين شاب صغير قال اين كنت قلت في الصلاة وكان يتكلم صادقا قال لنحن يصلي قلت له ماذا تقصد الاخر الناس تطورت والناس الآن توصل للجمر وانتم الان تصلون وكان صريحا اراد, ال... اراد الخير اراد ان يكبرني اما وصل اليه في قلبي قلت له تكمل لحقنا نعم الناس تطورت وصلت القمر كسرت الغرة وانتم لازلتم تصلون قلت له انا لله وانا اليه راجعا كيف اجيبك اذا وصل القمر نحن نريد أن نصل إلى الفردوس العالم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا فإنهم لم يعلموا حقيقة خلقهم وحياتهم سنعتم بإيه يا تسمع ماضي ماذا يقول جئت من أين لا أجري يا لكنني أبيت ثم أبطرت قدامي قريحا فمشي وتأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت لست أجري لست أجري. لست أجري, لست أجري. ليش انا عايش ما ادري الى اين المصير لا ادري لما خلقنا خلقنا لا ادري حال كثير من الناس في هذا الزمن لا يدري لما يعيش ولا يدري لما يحيا يسب الرسول يجتم الدين يطعن بالقرآن يطعن بأسخاب محمد تشكيك في الدين حتى وصلت الى بعض جرائب المسلمين حتى يسهل على المسلمين في زينهم. شيء شيء. كأنها قطرة في الوفرة. في الوفرة. هنا رجل يعاقب ويلاحق. ثم الآخر. ثم الثالث. ثم الرابع. حتى يقول المسلمون تكاثرت الضباء على خيالات. ثم يقتل خيالات ما يصيده عبد الرحمن بن عوم في غزوة بدر. يقول وأنا واقف في المعركة قبل المعركة. يقول غمزني شاب انظر شاب رجعنا إلى الشباب. يقول فالتفت عن يميني فإذا شاب صغير. قلت له ماذا تريد قال يا عم أين أبو زهل يريد من يريد أبو زهل للقائد المعركة يريد يريد سيد القوم ما يريد أي واحد شاب صغير أحلى وما شأنه كوا يا بني تدري هذا قال يا عم سمعت أنه سب رسول الله وما سمع قيل له أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا رأيته شوف الحلف والله لا رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعزل مننا يعني يا أنا أموت يا هو يموت لازم من واحد منا يموت ما نبقى على الأرض يقول تعجل سمين أمره يقول فغامزني شاب عن شمال نظرت فإذا شاب آخر يقول لي نفس الكلام أثنينهم يرحثون عن من؟ عن أبي جهل يقول بعد قليل حمية المعركة حمل في استدت المعركة قلت لهما وكان بجانبي قلت لهم هذا صاحبكما يقول والله انقضى عليه كالصفر تستقر على تريسه يقول انقضى عليه كالصفر يضربانه من كل جهة ابو جهل الذي عاد الدعوة في هذه الامة شاباء صغيران ينقضى عليه كل واحد يضربه بجهة يقول وما هي الا لحظات وسقط على الارض فتلا فرعى الى من فرعى الى من الى محمد عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة ما مات اجهز عليه شاب ثالث أجهز عليه ابن مسعود شاب آخر ينتظر تلك اللحظة المثيرة حتى ارتقى على قدره ابن مسعود فقال له أبو جهل في الرمق الأخير لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم انظر العجزة بالاسم انظر الكبر حتى عند الموت قال لمن جولة أبو جهل يسأل ابن مسعود من اللي ينتصر انظر حرصهم على نصر باطلهم حتى في الرمق الأخير من الذي ينتصر الآن؟ قال لله ورسوله أعوذ الله من حجراته وجاء الشبان إلى محمد عليه الصلاة والسلام يقولان يا رسول الله كل واحد يقول أنا قتلته أنا قتلته فقال عليه الصلاة والسلام هل مسحت ما سيفيتما قال لا فنظر إلى السيف ثم قال عليه الصلاة والسلام كلاكما قتله أشرى أشرى كلاكما قتله الآن ما, ما, ما نريد هذا نريد أقل من هذا نريد واحد يكسر في مصر جن الله في زريدة نريد واحد يقوم في مسجد يتكلم نريد أجن أجنى من هذا نريد واحد يكتري عشرة أشرطة إيمانية يتحدث عن الصلاة يوزعها في عمله أو في مدرسة أجنب أو عند جيرانه نريد شاب يتبرع طبعاة مصاحف تنشر في أفريقيا نريد شاب شجاع إذا قام لصلاة الفجر أيقظ إخوانا وأخواتا وأم وابا بل طرق الباب على الجيران أذكر شاباً طغيرا كان والله كل يوم قبل اذان الفجر يستيقظ يستيقظ قال له بمدة تعرف ماذا يفعل الناس ما يقوم للصلاة هو يقوم قبل وقت الاذان يتجول على البيوت يطرق الابواب ييقظهم لصلاه الفجر الى الان او او او, أو وقف ما اجري ربما الى لم يفعل هذا الفعل انهم حسيه امنوا بربهم وجدناهم هدى تحديات العطل اكبر اكبر من هذه الشهوات فقط تحديات العقل الشهوات الشهوات التي دخلت في كل بيت شرون صار بد منه دخلت الشهوات في كل بيت النساء الأغاني الطرب الحفلات الفضائيات وصلت إلى بيوتنا بالله عليكم هل خلا بيت منها هل خلا بيت من هذه الشهوات وهذه المنهيات هل خلا شاب من التعرب لها اسمعي والأخ الكريم إلى الرب جل, جل وعلا كيف يربينا ويوجهنا يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم في البيت في ما في أحد وعندك الجهاز انترنت يفتح لك العالم كله ففحة الواحدة بين يديك تتجول على العالم كله في دبع ثواني. ثم بعد هذا من الذي يمنعك أن تضع تلك الكلمة فتدخل على هذا الباب إنه الخوف من الله إنها مراقبة الله لاظه مهما عنه مهما منح مهما رقب فإنه ليس أعظم من مراقبتك لله جل وعلا ما الفاصل الذي يجعله تدخل على برامج القرآن والإسلام والمقالات الإسلامية وأخبار الإسلام والأخبار المفيدة والمعلومات النافعة وبين أن تدخل على الجانب الآخر ما الذي يمنعه؟ إن لم يكن الخوف من الله جل وعلا يقول الله جل وعلا عن يوم سيارة ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مسحقين مما في خائفين. يوم القيامة في السحب الصحف إذا تطايرت وقت طائر السحب تسود وجوه تبيض من الناس من تخيل تخيل الصحيفة تأتيك فيسحن الله لك مسك الصحيفة باليمين تخيل ومن الناس من يريد أن يأخذها باليمين فتلتف يده وراء ظهره يده الشمال تلتف وراء ظهره فإذا التفت وراء ظهره قبض صحيفته بشماله لا إله إلا الله يفتد الوجه بعد هذا ويبدأ بالصياح يفتح صحيفته اقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم على عليك حسيث يرى ذاك اليوم ما في أحد تكرباب فتح ثالث الأنترنت واخد يدخل على كل حرام وكل صورة خليعة مسكين ما في أحد يشوفه. ألم يعلم بأن الله يرى ما يدري إن الله يرى يفتح صحيح في يوم قيامه فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ما في نظرة ما في كلمة ما في لحظة إلا بكثورها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاما ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك حدا شباب المسلمين الآن مستهدفين بهذه الأجهزة وتلك الفضائيات مسكين ما يدي أن الله يراه يفتح قنوات فضائية على هو خليعة أسلام ما جلعة رب طرب واذا قلب القلام وجد اذاع القرآن او درس دين او برنامج مفيد تركه ولم يأبح به سبحان الله ألم يعلم لأن الله يرى اكثر من هذا الان الان المسلمون مستقصدون حتى بالمخدرات انظر الى مناطقنا المحافظة التي بفضل الله تبتت لا زالت بالدين وبالعادات الحسنة تغرق الآن بالمخدرات يرتل... ترسل إليها المخدرات من جميع الدنيا حتى صار بعض شباب المسلمين أثارا وأي أثارا مثل كالفبوء وهذه الإبر كم واحد منهم يموت بسوء الخاتمة سلوء المسؤولين سلوء المتخصصين هل حقا هناك من يموت للمخدرات إحصائيات عجيبة في بلاد المسلمين رأيت بعين صور؟ لشباب ماتوا بالمخدرات النمل قد تجمع على جسدهم ظل يومين ثلاث أيام في الغرفة ما حيث عنه ميت النمل كل على الجسم تخيل المنظر شو خاتمة وما أدراك كيف تكون شو الخاتمة بل بل رأيس أخبر وأكبر من هذا شاب عندما مات المخدرات على هيئة تجود ما نبي تجد لمن الله المستعان ما نبي هل تجد الشيطان أو لشهوته او لغير هذا شاب او ثلاثة شباب يسافرون الى بلاد الكفر يذهبون الى المراقص الخمر يعاشرون النتاء لحوة من اللحظات في مرقصهم في لهوهم في الثلاثة الاخير من الليل احد الثلاثة يسقط على الارض وهو تكرار سقط على الارض جو صحابه يهزونه يحفظ عنه ما من الذي يحدث من الذي يحدث قل لا اله الا الله احدهم كانت وعيه يسلمين. قال صاحب له لمن يحتضف كلا إلها إلا الله كلا إلها إلا الله قال زدم كأس الخمر زدم كأس الخمر يا أُولَاء يا أُولَاء ثم ما رجع اثنان إلى بلدهم كانوا ثلاثة رجع اثنان ومعهم الثالث في سبؤ إن لله وإنا إلى جهادٍ شهوات يغرق بها المسلمون ملذات أما تخاف يا أخي كريم أما تخاف تقول بعض الناس يقول اللحظة الاخيرة مر افعلها واسوب الى الله ما يدري لعل فاسمتك تكون في هذه اللحظة ما يدري الله جل وعلا يأتي بالناس يوم القيامة اسمع فيأتي بالعبد فيقول له الان حساب يقول له عبد ماذا فعلت يقول ربي ما سوى في الدنيا اصلي واصوب واذكرك واسوب ما يذكر السياء تذكر حسنا فتأتي الملائكة تشهد عليها تفضل وحدك في الغرفة، لا في رقعة عشرين. تفضل وحدك لما السافر، لا يا أخي الكريم معك منايك ما يصالحونك؟ تدل سؤس المناك في الشد. يش الصالحون يشهدون. يا رب نصحناه لكن ما نتفح. يا رب علمنا ما تعلم. فيقول بعد هذا ربي لا أقبل شاهدا إلا نفسي. أنا ما أقبل أحد يشهد علي إلا نفسي. فيقول الرب جل وعلا لك ذلك. تريد نفسك لك ذلك. فيختم الله على فمه ويبدأ الجلد يتكلم واليجين تسلمان والرجلان يتسلمان اليوم نختم على أطوابهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون في أمريكا طائفة يسمون المورمن يخبرني أحد الدكاترة يقول أن هذه الطائفة إذا الشاب بلغت من الرشد، تدريش لازم الزام بيني واجب عندهم. إذا بلغت من الرشد، يأخذ من أهله سنتين، سنتين يذهب إلى معسكرات للتربيه، يربونه، يسرق كل شيء هواتف الدنيا ملذات الدنيا، سنتين كاملتين. ما يحق له يفصل على أهله إلا في كل دبع سبع أيام مرة، وزمن محدد. لا أكبر من هذا، هذه السنتين كلها على حساب أهله. سفر وإقامة وأكل وشرب كلها على حساب الأهل هذا واجب ديني عندهم سنتين لأجل دينهم أنا شباب المسلمين أنا رجال المسلمين الواحد بعض المرات يقول ولد أن أذهب للعمرة يتردد يا والدي من ذهب إلى العمرة لا لا نذهب إلى مكان آخر يتردد حتى للذهاب إلى العمرة الفضائيات وما أدراك من الذي تحبته هذا الزمن تنخر الدين أخرى حتى يتلح الرجل ليس لهم يدين إلا الظاهرة بل أعلم عن أناس انتكتوا وتركوا حتى الثلاثة الفضائية فيها خير فيها شر كثير ولكن من الذي ينتقل الخير ويترك الشر كن صادقا مع نفسك وكن مراقبا لله جل وعلا الإمام أحمد جالس في سيدر دخل عليه رجل شاعر أخبره بشعر ثم ذهب الإمام أحمد جامل من المجلس بعد أن أخبره بالشعر قام الإمام أحمد من المجلس وأغلق على نفسه الباب الطلبة ينتظرون، ينتظرون، ينتظرون. ما خرج الإمام أحمد جاءوا إلى الغرفة فإذا الإمام أحمد يبكي يبكي الإمام أحمد إمام المشكلة والجماعة تعرف ليش يبكي؟ الشعر التركيب أخذ يردده ويبكي ما هو هذا الشعر؟ إذا ما خلوث الزهر يوما فلا تقل خلوث ولا تنقل عني رقيب ولا تعتذن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب لهونا نال الله حتى تتابع ذنوب على آثارهن ذنوب فيا أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب هذا الإمام أحمد هذا ليس الذي يجلس أمام النساء ويكلمهن والفضائيات وأسلام خليعة ويسعل ويسعل وسيارتهم تلات بأشرطة الأغاني واضطرب وإن كانتهم من أحب الناس إليه قال الموصلة الفلانية والمطربة الفلانية ولا يدري المسكين يحشر المرء مع من أحب تريد أن يحشر مع ممس تلك بالله مع محمد عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم وموسى وعيسى مع ابي بكر وعمر مع عثمان وعلي مع طوحة بن عبيد الله مع بلال المؤذن الاول مع من تريد ان تخشر ام ولا اريد ان اسمي مع تلك المغنية الساقطة او الرائطة الفادرة او المسل الخليعة تريد ان تخشر مع من اجب على نفسك بهذا السؤال اجب بكون صادقا مع نفسك يخشر المرء مع من احده من يضمن لي ما بين الحيين ما بين فرجين اضمن له الجنة حديث صحيح اللي يضمن لسانه وفرجه ما في حرام لا باللسان ولا بالفرج الجنة مضمونة له اكثر ما يدخل الناس النار ما هو الف مو الفرج اذا اتق الله وانتبه يقول احد اليهود اسمع قبل ان نختم يقول احد اليهود نحن اليهود وكان صادقا في هذه الكلمات يقول نحن اليهود لسنا الا سادة العالمين نحن سابق العالم ومكتبيه ومحرك الفتن فيه وذل به هل كذب في هذا العصر والله قدر هم يكتبون العالم طبعا بأمر الله نعم كتبت عليه مذل إلا بحب من, من الله وحب من, من الناس هم الذين كرتون يفعلون هذا الكلام هذا الأمر قالوا مكتبيه ومحرك التلفزن تظنون هذه أكثر الآن الفضائيات الخليعة ووسائل الدمار في الإنترنت وبعض المخدرات التي تبث في العالم تظنون من وراء هذا كله لو رجعت رجعت لو وددت الأمر أو المصدر الأساسي اليهود في العالم كله يغرقون المسلمين بهذا تمعت محمد بن طاقن لعل يحضرتكم بخبره هذا الشاب عمره سبعة أشر سنة يقود زيتا فيه أبو بكر وعمر أين شباب المسلمين في هذا الزمن من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة شفتم في أفلام عن البوسنس أقل من 20 سنة والله رئيس المقتلين أحدهم بالفلم المصور وهو يبذل مبتسم مبكسم والله يا أخو أنت لما ترافض معينك وتأسف على حاله. تقول والله فازم عبد الله عبد الحرام يرعن يأخذ الدم المطعون الآن يموت خذ الدم ومسح وجهه وقال الله أكبر فيك وربك الحال ثم يموت انظر إلى الأوائل وانظر إلينا ولأك يموتوا لنصر دين الله وهذا يموت في إبرة مخدر رأيت الفرق بين هذا وهذا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون من وسائل الحرب على الشباب في هذا الزمن بل على الشباب بل على الرجال ان يؤثر الناس على المسلمين في الحضارات الغربية حتى تصوروا الحضارة الغربي اللاعبة فيها ولا شيء سيء في هذه الحضارات حتى صار الشباب اليوم يتأثرون بالملابس باللغة يتكلمون كلمات جمسة اسلامية سلامهم تحييتهم لجة الإسلامية ملابسهم تغيرت شعورهم تغيرت أحاديثهم تغيرت مجالسهم تغيرت ما الذي حدث ما الذي جرى تأثروا بالحضارات الغربية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أونيان وبعض بعضهم يستخر أنا ولدي يدرس في مدرسة إنجليزية يستخر يجي الاختلاف وتبي حوية الولد ويحتفلون بعياد النصارى وبي بعشر سنة بل يضعون بعض المرات الصليب على بعض الاحتفالات لا يهم هذا كله حتى لو لم يصلي ما يهمه يستخر أنا ولدي مدرسة إنجليزية أو يستخر لأنه يقيم في بلاد الكفر يستخر بهذا يستخر لأن لهجة الآن ما هي عربية أنه يتعلم لغات ليس لغات لغاة عربية واسلامية آخر قصة قصة غلام لما سمع الرجل يحسهم على الجهاد في سبيل الله قال بعد المحابرة وبعد الخطبة يا شيخ أريد الجهاد قال عنك حب صغير أنت ممنوع عليك الجهاد قال والله لا لتحملني معك أقسم بالله سأخذني معك الجهاد قال طيب أربثه على دربته وشار قبل أن يثير جعش المرأة قالت يا شيخ والله ما عندي شيء يتبرع به إلا هذا الظرض قد الظرض هشح الظرض هذا الشيخ ليس فيه إلا ظطيرة المرأة شعرها ما تملك من الدنيا إلا شعرها ما عندها لا مال ولا يثير تقول وكتبت له رسالة أسألك أن تجعل ضفيرتي طرساً رباطاً من هل هناك عند المرأ شيء غالي؟ من أغلى الأشياء التي عندها شعرها لكن ما كان شيء نفسينا قطعت الشعر ليجعل رباطاً رباطا طرسك ذهب الشيخ معه الغلام الصغير أثناء المعركة بجأت المعركة ويرمون يترامون بالاتهام والنبال قال الغلام الاشياء شيخ يا شيخ أعطني الاتهام قال أنت صغير قال أعطني قال أعطني قبل أن يذهب بالمعركة نسي أن نخبركم أن الشيخ أخذ العهد على الغلام قال يا غلام أحملك معي بشرط قال ما هو الشرط قال إن قتلت أن تشتعلي عند الله قال كذلك أعطاه ثلاث أشهر الغلام كان مستعد للجهاد. رمى بالسهم الأول قال بسم الله فرمى نصراني وقتله وكذا الثاني والثالث لما اشتدت المعركة رمي الغلام بسهم فأصارت فأصير سقط من أعلى الزالث الغلام نزل الشيخ ينظر إلى الغلام وهو الآن اختضر يخيل الدم فقال له تريد شيئا قال نعم سلم لي على أمي وأخبرها بخبر قال الشيخ للغلام يا غلام وما أدراني من هي أمك أنا شون أعرف أمك قال يا شيخ أمي صاحبة الظفيرة رأيت لأمها في ذلك الزمن ابنها وشعرها أمي طاحبة المصيرتين قال الشيخ للغلام يا غلام أذكرك العهدى الذي بيني وبينك أذكرك العهدى الذي بيني وبينك ومات الغلام رجع الشيخ إلى البلد فرق الباب فتحت أخته الباب أخت الغلام قالت أتبشرنا قال نعم أبشركم بموت ولدكم قالت إنا لله وإنا إليه راجعون مات أبي ابناه عند الله وقتل أخي الكبير ابناه إلى الله عند الله والآن يموت أخي الصغير نحكسبه عند الله دين الله جل وعلا يحتاج أولئك إلى أولئك الذين يتنبهون لدينهم ويحفظون دينهم وينفرونه في الآطاء ماذا صنعت لهذا الدين خاتمة حديثنا أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما تسلمنا وذكرنا في هذا الدرس إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسكروا في النهاية النادي العلمي القطري على هذا المجهود الكبير الذي أرزقه من الله عز وجل أن تحظى جميع النوادي.